كني ويره ها جن في الله يكون سوال ايا فلك انشر يا شرق الحسنات اتسين تالكم تتومات ذس ادنيك لله برك الرئيس الجمعية بيكس أيوف ووالية السيبر عشسذين سكسين حساني وأفلوني خلف ربيم راتس لي من لونة السنت مغرد و المقر و اللي غاتلي ما كلك رأيتن ضمن إراغني حسير الدكيس بنجار ها دارياو قشدونا مرغلك اسيت ها الزوي ترونا مردين يا استوا فلاس <تصفيق> اشيف نسموقنا زديختنيت لعالم اشيف اشيف كبرت كيوان ها <تصفيق> اطلبال علماء ذو قران تيعمرنا الرايس جمل يا حسلميلو فراس <تصفيق> اشي الحال دمتلا اقول غنا ايه بارات سوقنا وولي سوا له <تصفيق> ايه درجن ونحتجن ميتين يا لجانير يا سمحونا ويا سم خيره <تصفيق> سيدي الحاج احمد العالمه لمام الله يبارك الخيرات تيوي بتيويت كل ازرق واللي مترته <تصفيق> ايه توصل الحاج يو فتحت الحنين وش محسن يدور في حياتي ايش اسمي محمد فرحه غير كانت ترحمي النصيحي لغيام غارك للأيام سيد الحرز عبد الله قال من التنيتي إيكا ليحيوي من درستان لغيسولي آه ياني التوفني قال حالة ترحمي واد نزرش لمحبة واني سليلان آه سوشي حلد الحزر أنك من فوق رأسي ويكون ذوت أغيال علم غرأسي فا آآ جاني دميران أبدي سنوك نور من زو ينمنت إسني الله بارك أغوفاً لما لا إيهني ويري حداً توكاً لك لأن أدهدك غزنزاً كلوغ العلامي آآ جاني اكل عقله شطرني الا ما تذكرش شركته هتسف كل قوس كل سلام رشيد يا منزول سلامن وفلك سعيد يا منزول سلامي سي عمر اه بكل يا منزول كي فرحت السبح حسين وريه الخاوي متنا ادسي اسمي يا عمرنا فواليا وعلى العرب اللي جيتم ونوراتي فال التاشرن محمد يصفر حقي وراني أعضلتي فحافظ إصفى كله ووال أمولي عزيز أدوني التنين وال وياد إيا العقل كل يان الأسواتنا عزيزة وكنوري التوياني الله أحمد به شكر ما سأكني أتزمت سجلط أوري فوق الميكنا اهنا البنسير ادى ونوري فغفوسا يغلو لاعزاج يرسع كل ووالي عدي وعمار يقالفنا نووالي اه اه اه اه اه اه اه كل التنين اه اه اه الحنا في تم القريه وجسس يدها ودي تماغن تولاري ها زاويت نتشكي عزيز ادوك ويني ورانا يا ويتس ورج الحلات تفياني وامولي عزيز فنرفغ فوشا ابو لعزيز يجري بالحورانا و إذا ردك تمسترف النونة هذا الحج ملود يقى الخاطر كله يعني يقى وهرش حمدي الحياة سفاري وإسهلت فلاس أربي ورسي نوري سرسا إما تنهور تحرقنا التويلتي السنوانة آه تطلع تطلق قضين فسولة وناغ أدرس الجماعة ذرن فلاسي كلينا أقاني القزنة زود يخشرك ماراتونة ايال انسيس يفدن في كنتي ورأسه أريد ترياني دردغ ويغنك الناس أبو لك زامحمد يكرر السالحين أحبك يتمزير تركي في الياني أبو لك زامحمد إصحى الطاف المال الطافي رجزنا مدى وكيوفنا راس المال سيد قدس لماتي توئيم يسيدي الحج يسيدي الحسن اللي غينا اولي يا ربي تسس مكنا من راه سي تزيان ربي الحياه ولاه يساعيك يفرح كل دغيكنا اه بوتي زويت لمدرستينا تاع العام الدعاء الخير حتى نسمس لي ما ساكينا اه ياك الخير سي ال ادب ديما حب اسم الكغيسه واس <تصفيق> وكل كره اللي در تمغرام لك موت ابلغ جورنا حاضر من يغره حسه اش نغشميلي في الخير يا غير العهد نربي الفرحه ساكرمونا ها <تصفيق> ولينا محسدر في لا غي سوا لد جهه يا جبه شكل ايش شعور يفني بيسلم سولوالي وانا كشجان داك صغيري سوالي وهنا يايت مازيد في لفلانا الشاعرين أولي كيسن دودي ولو المحرانين أولي جال مدير فيتم أفوالي وجه حزمه بدأت منصورا غلانا أبل هجم تسجي أتميت منتسانة أخمسين عاما يتسمحي إبن حشان يغم السوب ولدارسي يخسر ووالي عمر برغوتش قالتاArş:"فين 정말 يقول لنا هو Βل أكيدا unless لت pulse أصright 보� Ses رائع وكل كان لكن نسترس لن في الكاس من يقدر يتم العرب ول أن ت الر Daf أصhes رائع و exiting ب رائع قال ж صرا رائع اس يأتي اترفي يا اسمحوا بنت انا مس سوسيه <تصفيق> حاوليني الله يبارك اكل ورار يا قلبنا سبب سيلر اسميار الاغين هو الاحباب اسمنا غوكلفني <تصفيق> اكيد محمدي بايني سي حسن اذا تشرن كذا كل الشمال اكل محمد سوى التمره إلا جس كرسا لديت مونس حسنا إقال أحباب من صدرتني ترطني ويا فلك بزوق أخطفت لمكانا التليفون شقدت السمي يوتانوتا أدري تتجز أولتي حنوين أيكا السعب فجري مليست ووايا ويا جيغ الزفن تزيفي تغتلي أدوار نصف إيجاد باللي ذاك كله لا الدار ما ناش يفرج جسم نس ولا التاريخ ولا ترجع وليدي فكاس الحق نسي اي قواد جارك جلف ملي لا كلتك هاتي محبه كنت لا سولو 30 عام صدور اللي غنى غنيت نفتس ما زيرني قد تيام اهلي الزوراي جيف كان يغرس لي جعت غي بالرحمك يا سوسو اندي يستيم بدر تسنماني كان اش نتا دجنتو دكيم ماتي مني وناينا بدات سنلو حنا الشرافي ها ترغك في حبك قولوا يا نلاني في وكالياني وبنوشت على منزل سلمينو في الاسير هيا بزرناي فروقنت ولا ماغوك أنا أمنزل عربية حتى انتعت ما سفرح ربي شهت والإيدينا عيوين الخير إيسا يا مهير حميد إصفا كله ووالا أدو وزر زرت أولتي فوينة الرجل جماعة أسف منه في الأساء أسادق محمد لهيبت في الأسلاني آه آه آه آه آه